بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشن مهربان والطور سوين بچوي طور وكتاب مستور وبكتاب ينسراو في رق منشور لبست تنشي بلاو كراوة والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور وَسَوَيْن بَوْخَانُوَيْ آوَدَانَ وَسَوَيْن بَبَانِي بِلَنْدْ كِرَاو وَسَوَيْن بَدَرْيَايْبَرْ كِرَاوْ لَآگِرْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ بِأْقُمَانْ سَزَايْبَرْ وَرْدِكَارِي بُو بِأْبَا وَرَانْدَبِ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ هِذْ بَرْقِرِي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا رَجَّكَ أَسْمَاءٌ زُرْتُنَّ دَكَاوَتَ جُولٌ وَهَاتُصُ وَأَنْتَ سَيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتِيَا كَانَ لَذِي خُيَانَ دَزُولٌ وَتُنْدَرُونَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كَوَاتَلَوْ رَجَدَ هَاوَار بُبَاوَرَانَ الَّذِينَ هم في أوانيك بقسي بروبوتياريدكَن يومَ يدعونَ إلى نارِ جهنمَ دعاء راجَيَ <تصفيق> بالِيَنْ <سؤال> <هذه> پیو بر و دو زخ التي كنتم بها تكذبون پیان دو ترید آم او افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اي ام اجرة زادو يا ن ايبينا اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون بسنا ناويه وان ذا الام بغرن يا ن يكسان بوتان إن المتقين في جنات ونعيم براستي پارس كاران لنا وباخات نعمتان بهجدا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ما, ما کوپی کردنو پخش کردنیم هم برهما پارازراو دیگر هم پاراستونی لس زای دوزخ گولو کنتم تعملون <تصفح> تهان دوتریت بخونو بخونه نوشی جانتان تان بیت به هاي اوچا کانی ل دنیا مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ طَالِيًا دَاوَتَ وَلَسَرْ كُرْسِي وَقَنَفَيْ رِسْكلاو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّقْنَا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 وَهِيَ لَكِرْدَوَيْبَاكَ كَانْ يَا كَمْنَاكَيْنَا هَرْكَ سَبَارِم تَيْكِرْدَ وَكَانِ خُوَيَتِي وَأَمْدَجْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَبَرْدَوَامْ هَمُوجُ وَرَمِيوَ غُوشْتِ شَمْپِي دَدَن لَوَي آرْزُو يْدَكَن يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا نَغْمُ فِيهَا ولا لو بهشتدا فرداخی شراب لیکتری وردگرن نقص پروپوسیته دا یو ان گناه کردن و یطوف علیهم غلمان لهم کاننهم لؤلؤ امتنون دگرین بسریان دا قرانی وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَهَشْتِيَكَانْ رُودَكَانْ يَكْتِرِي وَبِرْسِيَالَ يَكْتِرِي دَكَانْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ أَلَيَنْ بَرَاسْتِي أَيْمَا بِيَشْتِرْلَنَا وَكَسُو فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ أو التخوام نتينا بسرمانتا ولا سزايد وزخبارا سرميني إن كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَالْبَرُّ الرَّحِيمُ برعستي ما لمو بيش خوامان دفرستها ولا من, من لي ذكر برعستي مهربانا تذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون جاء محمد صلى الله عليه وسلم يادي انخروا جون كتبهوي بهركاني پروردگار تو نفالطيد نشيتي ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بل كود محمد صلى الله عليه وسلم شاعر تاوروان مردني دكين قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل تاوروان بن بيقمان من اجلق التاندال تاوروانانم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم أخوفا مجيريا فرمانيا في أداب مخسانة. نخير بلك أمان قليتي سركشو يا خين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ياندلين قرآن محمد صلى الله عليه وسلم خويها ليبستوا نخير وانيا بلك بروانا هنا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ دبانا ما يأتي هالبستراوي بيناي قرآن بهينا اقال راس اكانك هالبستراوي مروفا أم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ آياء أوان بيدروس كاريق لخويا نودروسبون ya khoyan duruskari khoyanın. Am khalaqü sama waati wal arda ben la yuqinun. Ay ay awan asma'na kanu zabihan duruskirduwa. Nakhirwaniya. Balkudun yaninu gümaniy anheya. Am indahum khazainu rabbi ka am humul musaytirun. Ay ay gandziyna kani parwardigari tola ay يا آي هر أوان تصلاد روزالن. أم لهم سلمو يستمعون فيه، فليأتي مستمعه بسلطان مبين. يا أم بيجاتي أن هي بيدا سردك ونبو أسمان، جيدا جنت كيدا لهوادي أسمان. ذا أجر رصدك، بجوجلك يا أم بلجاتيرون البنات ولكم البنون. يا اي كسان بو اخوايو قران بو ايويا ام تسالهم اجرا فهم مماغرم مثقلون يا ايتو محمد صلى الله عليه وسلم دعواكري ان لديكي لبر بجاردني بار يان غريانا ام عندهم الغيب فهم يكتبون يا اذن يا ري غيبيا لايا زأوان زا لبريد أوسنوا أم يريدون كيدا فالذين كفرواهم المكيدون أي آية آن وفيلبكن دي هرب باوران فيلكراون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أي آية بريسترا وتشنها بيت خواباك لهموها وبشكبوا راددا وإي روك السم من السما إساقطين يقول سحاب مركوم وأجر بارتج لأسمان ببين بكويت خوار وعلين أم هوري شيء بسر يجدا كوتوا باران من بودا باريني. فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعّون. ديليا قريتا توش روج خو أن دبن يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء أو ولاهم ينصرون. روج كفير كانيان هيد سودي شامبيناجين وهي زيار متيق وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق> براستيبو أواني يستميان كرد ولا خويان ببروابون هيا سزايك پش سزاي لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم أرام بقرب برياري فرور او أو سبي جير تاوديري إم دايت هركاتي لخو هستيت تسبيحات بكبستاي شيب فرور دجارت ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وبي فرستوستاي شيب كلبشج لشودا ezza أَسْتِيرَكَانُ ئەسترەکان وندبن پش halلدەکەن.